بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبت غي مرضات ازواجك والله غفور رحيم وإذا فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أشر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه علما فبعضظ وأعرض عن بعض فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِقَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّكَ تُبَائِلَ إِلَى اللَّهِ فَغَدًا صَرَّتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ لَوْلَاهُ وَجَبَرِين وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ كِتَبَ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهَيْرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَتْهُ أَن يَبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْهُ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ صَائِحَاتٍ سَيِّدَاتٍ وَأَبْكَارًا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقولها الناس والحجاره وقودها الناس والحجاره عليها ملائك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 شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة وحي وانمراة لوط كانت تحت عبدينا الصالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار وقيل دخلا الَّذِينَ آمَنُوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَلِ وَنُرِيَامَ بِنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ